إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ليل ونصفه وثلثة وطائفة من ما معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من الصلاة الصلاه الزكاة الزكاه الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم يا